بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم المصحف المرتل للقارئ الشيخ نبيل بن عبد الرحيم الرفاعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم